severe cul وَسَيَرَ البَّغُ عَمَلََ قُم وَرَسُُهُثُمَّ تُرََُّ إِلَ مِ الغَي بِششَّذذَتِ فَيُونَ بِأُوقُ بِمَكُ تُمْ إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترد عنهم فإن, عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا سل ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ إِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ رَحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله مغان ر گل ہوں ج تجری تغ دینگ لِكَلْفَوْزُ الْعَظِيمِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَغْلِ الْمَذِينَةِ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يرد دون الى عذاب ناب وان اخرون تروا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وان اخر ورسى الله أن يتوب عليهم إن پہ سین سن سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم کن سلی منہ رول waإron ولا يحلفن لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمٌ مر ہم الل...